حَطومَ رَبّ الْ الفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَماَا بَطًا والالْإِثْمَ والالبَغَْ بِغَيِير الحَقِّ وَأَنْ تُشكُ وَأَن تُشِكُ بِلهِ مَا لَم يونَزِل بهِ سُطان وَأَن تَقولُوا عَ اللهَّهِ مَا لا تَعلمون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 كَيَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا, قالوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا قَصِم ان انهم وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم قد خلت من قبلكم من الجن والانسه كلما دخنت امه لعنت اختها حتى اذا الداركه فيها جميعا حتى اذا الداركه فيها جميعا قالت اخرىهم لاولهم قالت اخرىهم ربنا ها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 ادُق قُلَادَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ وَلَا يَدْخُلُونَ الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد لهم من جهنم مهاد ينغواش فكذلك نجزي الظالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا, لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه ولائك اصحاب الجنتين فيها خالدون ونزحنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم تجري من تحتهم يا لولا ان هدانا الله لقد جاء ترسل ربنا بالحق ونود ان تلك الجنه اوري أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن معذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها ويبغونها عوجا وهم اخرتكافرون وبينهما حجاب وعلى الاحراف رجال يعرفون كلا باسمهم ونادى اصحاب الجنه ان سلام ونادى اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وَهُمْ يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين القوم الظالمين ونادى أصحاب الأحراف رجالا رجالا يحرفونهم بسماعهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وماكم استكبروا اهؤلاء الذين اقسمتم اقسمتم لا ينالهم الله برحما ادخلوا الجنه ادخلوا الجنه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم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 هُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ حَطَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ غرتهم الحياه مغرتهم الحياه الدنيا فاليوم نساهم كما نسبق فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ ذَا وَنَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ عِلْمٍ هدى رحمة لقوم يؤمنون